الحمد لله الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم وشق فيه السمع والبصر احمده سبحانه واشكره جعل الشمس سراجا وبث الضياء من القمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسكن المؤمنين الجنة ومأوى الكافرين سقر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قاد السائرين على هديه إلى جنات ونهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تركوا كريم المآثر وعظيم الأثر أما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من أعظم نعم الله على العبد أن يجعل له اثرا طيبا يحيي ذكره ويجري به اجره ويمد به عمره بدوام حسناته بعد موته قال الله تعالى انا نحن نحيي الموتى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء نحصيناه في امام مبين الاثر الطيب الذي يصنعه الانسان في مسيره حياته يورثه معيه الله وحفظه وحين فاجأ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره وقد اصابه الفزع قال لزوجه خديجه رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي فقالت له كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر واذا فتح الله لعبده ابواب رحمته وفقه لعمل له اثر طيب وبارك له فيه وضاعف نفعه وفضله واخلف عليه في قليله وصغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائه ألف درهم والقصد من تحقيق الاثر ابتغاء مرضاه الله ولا ينتظر المسلم معاينه عمله ولا يوكل ذلك لجهده وجده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه احد واذا جهل الناس جهد صانع الاثر وسعيه فان ذلك لا يضيره فعلم الله يحيط كل خفي وجلي قال الله تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا وكلما اصلح العبد قلبه واقترب من خالقه اثمر اثره وازهرت ثماره قال الله تعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا العمل الطيب المؤسس بنية صالحه يجعل الأثر يزداد رسوخا وعمرا وقبولا قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكل أثر لم يبنى على الإيمان فمصيره الزوال والاندثار مهما عظم ونما الإسلام يرصخ صناعه الأثر لبناء الحياة والقيام برسالتها وليستمر بناؤها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الغرس الذي يغرسه الإنسان. ولو لم يجني في حياته ثمره يعد اثرا يبقى له وللاجيال من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمه إلا كان له به صدقة ومن عرف أثر صناعة الأثر سما في آفاق الاجتهاد والتنافس قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنه حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء المسلم حسن الإيمان صاحب السيرة الحسنة هو النموذج المثمر حيثما حل نفع فسلوكه قدوه وسيرته مناره اشعاع هذا نبي الله ابراهيم عليه السلام يسال ربه رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم فاستجاب الله دعاءه فقال، وتركنا عليه في الآخرين فليس احد يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وظهور أثر المسلم في حياته وبعد مماته من عاجل بشارات توفيق الله وقبوله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن ومجالات صناعة الأثر متنوعة وأشكاله متعددة يختار كل فرد ما يلائم إمكاناته وما يتوافق مع قدراته ومواهبه كما كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تركوا اثرا فاعلا في شتى مجالات الحياة في الإصلاح، في القضاء في الانفاق في الجهاد وفي العلم وكل نفع متعد يغرس خيرا وتصلح به الحياة يكون اثرا طيبا واجرا دائما التعليم والدعوه وقضاء الحوائج ونصره المظلوم وأفضل العبادات أكثرها نفعا فالعاقل الحصيف اللبيب هو الذي يترك اثرا بعد الرحيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه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 ومن سمات صانع الأثر أنه يجعل الاخره نصب عينيه يبني باطنه وظاهره ويزكي نفسه وعمله ويوافق قوله فعله ومن سمات صانع الأثر أن مبادئه وقيمه راسخه وحياته متوازنه ينطلق واثقا من نفسه معتزا بهويته والذين يتركون اثرا في الناس والحياه هم الذين يزرعون المحبه والالفه في القلوب وفي الحديث اذا احب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يصبح الإنسان مؤثرا كلما توجه إلى التخصص وحدد الهدف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى وان قل والقرآن الكريم يحث على التخصص بقوله فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وفي قوله فاسال به خبيرا وقوله ولا ينبئك مثل خبير يكون الاثر مؤثرا وفاعلا وباقيا حين نجعل جوده الاداء دليلا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 الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه رسول رب العالمين اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله هناك من يصنع اثرا له بريق لكنه مجهول الطريق لا هدف من ورائه ينشد ولا قيمة فيه تؤسس محتوى زائف ومبنى زائغ وأفضع من هذا أن يحدث الأثر خرابا ويثمر دمارا ويفسد أخلاقا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه يضيع اثر الاثر وقيمته بجراه صاحبه على معاصي الخلوات والجهل بالمعاصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعلمنا اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامة بيضا فيجعله الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وشر صناع الاثر اولئك الذين اوصدوا على انفسهم باب الحسنات وفتحوا في سجلاتهم سيلا من السيئات يموت صانع الاثر ويبقى اثره وزرا عليه قال الله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن أوزار الذين يضلونهم وقال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم صانع السوء يضر مجتمعه ويهتك ستر وطنه وينتهك حرمه أمته لما يحدثه من إغواء وخداع وتزيين السوء من خلال مواقع إلكترونية يزين بها الشهوات أو منصات ينشر منها الشبهات ودعوه للإثم والعدوان أو ترويج للجرائم أو قنوات مخله بالآداب والأخلاق قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا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 اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا اللهم انهم جياع فاطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم اللهم سدد رميهم ووحد كلمتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر اللهم انصر رجال امننا وجنودنا المرابطين على الثغور اللهم أيدهم بتوفيقك ونصرك اللهم سدد رميهم اللهم احفظهم في أعراضهم وأموالهم وأولادهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ارحم الراحمين اللهم احفظ جنودنا ورجال امننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفق نائبيه لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ارحم الراحمين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 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم عنا ولا تعن علينا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 اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول امرنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استعوا استووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين